sah ala rasi tenti me tusaf alen fazi enti me ya ghali arkhas lak al ghali khabbi lish inti dree مالي شن تخفي عيونك وانت مع بجفونك يا قلبي بيده يا خالي علمني كلمني كلمني انا حميده جنود تسليني جنبي يتما حضنك تخلينيش الطيف لو تحيل لو عاليدها ولو سافر الله يساعدها وشلون اذا هو واحدها قرجه على بود يوعدها بس والدة اخر اكثر بعد ما اقدر منه الي ما ادري بغرفه من راحل الكوفة طول مغيبه بس نظرتك ليا جنيتي لا تشفق عليا جنيتي طب عيل ولا دم بس البنت عاطفه وخاطير كلاله انت عذره وتغير يا نيشت قول انت مسلم ترك بنت بشوقه ضيمه لا لا تظن صعبه يتركها في غربه بقى يتيما بل دمعتك تجري جني يتيما تنسح على شعري جني يتيما تنسح على عراسي جني يتيما تنسح على دنبازي جني يتيما. يتيما يلبي بدك تعلقت روحي تاركني بس أحكي بروحي لا تسكت وما سكت نوحي نظراتك تزيد جروحي لو بنتك سكي وأنا تقولي الأب وأنا ما ترد عليها وعليكم اسم الله والشر بعيدة الله نخليك إلاها وعن اللي ناسيني جنيتي مان قصدك تواسيني جنيتي على رأسي جنيتي مان تنصح على الشعر نادر التتان